الأمام <تصفيق> ومأواهم جهنم وكئس المصير ضرب الله All وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا